Oi, Rilma, tubiala, Amin Alif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 ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا, إلا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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا Lam تَبِعَكَ Biraka Minhum La Amla Anna Minkum Ajamari Oya Adamus Kun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 illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma minan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 Alam anha kuma an tilkuma ashjarati wa aqul lakuma wa aqul lakuma inna ash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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا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 كما أخرج أبايكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليروا ما سوءاتهما إنه يراكم هو وَقَبِيلُهُ من حيث لا ترونهم inna ja'alna ash-shayatin awliyaa'a lil-ladhina la yu'minun wa idha fa'alu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 kama badaakum tauduun fariqa hadaa wa fariqa haqqa alaihimu al innahumu attakhadu al-shyaatiin auliyaa min wa يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرَبُوا وَكُلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وأصلح فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ لِك أَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا أينما كنتم تدعون من دوننا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ دُخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْ Qad khallat min qablum min al-jinni wal-insif al-nar. Kullama dhalat umma حتى إذا دركو فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم, فأتهم عذابا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 وتم تكسبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم وَلَا السماء ولا يدخلون الجنة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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُونَ أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدناه habtīlālionātī laj 적 مَا Rā brauch pakai jaroqā niin ap occursatui nauti naada kudunga japanin trying to Enfin wanita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 Palu رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا. أحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فَالْيَوْمَ نُنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله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 او نرد ف نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسر انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 حتى إذا أقلت سحبا فقالا سقناه لبلد ميت سقناه لِبَلَدٍ ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا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 ربكم على رجل منكم على رجل منكم ليُذركم ليُذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا Fatina bima taiduna in kunta minossa digiin. Kola kodewa paralaikum, robikum, rejesum, robobbe. Et ujadi luna nifi asmaa Sama فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا وَمَا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 فذروها تأكل في أَرْضِ الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب أليم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 فاذكروه ألا الله ولا تعثوا في الأرض فاذكروه الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فعقرنا ناقته وعته عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأة إلا امرأته كانت من الغابرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ بَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم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 من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن u شعيبا إنكم umi umi umi umi umi umi umi umi umi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 Fakifaa saa ala qoumin kafirin, womaa arselnaa fi qariyat min nabin illaa ahdna illaa لهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بَعْتَتُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ وَلَوَّاَنَّ أَهْلَ الْقُرَأَ أَمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَةً مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا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 العبون أفاأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.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 Tلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعينا فَسَوَّرَهُ وَاسْتَرْهَبُوهُم وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن الْقِعْصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 Rب Moussa وهارoon قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا منا إلا أنمنا إلا أنمنا بأيات ربنا لما جاء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 لَإِنَّكَ شَفَتَ عَنَ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَن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 Väderäinä, مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ hallitsivat, ja heidän kansansa, mitä he hallitsivat,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 هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَدْعُوكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلٌ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعدنا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ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 1. جاء موسى 4. 5. 6. قَالَ 8. 9. 10. 11. 11. 11. إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما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 الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدته وتفصيل اللي شيء. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا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 بنا سفا قال بسما خالفت موني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أمم إن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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِن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 Aiktub لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرونهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا Qad alma kullu unasim mashrabhum wa zallana alayhim alwama wa anzalna alayhim alman wa salwa kullu min taybat ma razaqna وأنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به ان جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عمانه عنه فلما عتو عمانه عنه قلنا لهم كون طردة خاصين واذا اذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وإن له لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض امم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 Kذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من تهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافل أو pedestrian asti mi auditось vain, And we were repayment after them. بِمَا toere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 لله الاسمائ الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه سيجازون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين Häntä, مَا on kunnioittanut Jumalaa, joka on kunnioittanut Jumalaa, joka لَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْعَسَ وَأَنْعَسَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 قوتها الاه وحده في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن رَنَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لنفسي أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَ كَثَرْتُ مِنَ الخير وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنَّنَا إِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ لِقَوْمٍ نفس واحده وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما مات غشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّع وَلهَّ وَبَّهُ مَا لَإِ آتَيتَنَا لإِنتَيتَنَ مِنَ الشَّكِر فَلَمَّا آتاهما صالحا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 وَدَعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِئُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدُعُوهُمْ فَاللَّيْسَ تَجِيبُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وإن تدعوهم إلى لَا لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتقوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيطان تذكروا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 قُل انَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ